Kiitos Ziina, ziina, tämä haraik. Khadra, khadra, kiset raaik. Tätiina, ziina, tämä haraik. Tätiina, ziina, عاشق انا ارضك وسماكي بتنفس عطرك وهواكي عاشق انا ارضك وسماكي بتنفس عطرك وهواكي وهواك العليل الشافي اسمك بترتد عشفاتي وهواك العليل الشافي ضمينا وحضنا